يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُّطَّلِعُونَ فَاطَّلِعْ فَرَأَيَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قلَ تَ اللهَّهِ إنِ كِ التَّلَُدينين وَلَل نِعمَةُ رَبّ لَكاتُ مِنَ المُحمضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَييتين إِللاا مَتَتَنَ الأُول وَما نَحْنُ بِمُعَذبين إِ هذا لَوفَوز العظين مِثْلُ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ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 إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين